وهذه ه م س ة أ ه م س ه ا في أ ذ ن ي ك أ ن ت أ ي ت ه ا ا ل غ ا ل ي ة هل تاملت في أ و ص ا ف الحور العين وما ذكر من حسنهن وجمالهن أ ق و ل ف أ ن ت أ ف ض ل من ذلك في ا ل ج ن ة أنت أ فالظلت ض ل ذلك من في ج ن ة ف على الحور العين ب ا ل ص ل ا ة والقيام فكل ص ف ة للحوراء أ ن ت أ و ل ى بها فاعملي مع العاملين قال عطاء السلمي ب م ا ل ك ا بن دينار يا أ ب ا يحيى شوقنا قال يا عطاء إ ن في ا ل ج ن ة حوراء يتباهى أ ه ل ا ل ج ن ة بحسنها لولا أ ن الله تعالى ك ت ب على أ ه ل ا ل ج ن ة أ ل ا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها فلم يزل عطاء كمدا حزينا من ق ب ل مالك عن يزيد الرقاشي قال بلغني أ ن نورا سطع في ا ل ج ن ة لم يبق موضع في ا ل ج ن ة إ ل ا دخل من ذلك النور فيه فقيل ما هذا قيل حوراء و ل ي حوراء ضحكت في وجه زوجها قال صالح المريه فشهق رجل ا من ن ا ح ي ة المسجد فلم يزل يشهق حتى مات في م ك ا ن ه ولقد روينا ان ل برقا ساطعا يبدو ف ي س أ ل عنه من بجنان ي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 و إ ن خاصرته فيا لذه تلك ا ل م ع ا ن ق ة و ا ل م خ ا ص ر ة وحديثها السحر الحلال لو أ ن ه لم يجن قتل المسلم المتحرز إ ن طال لم يملل و إ ن هي حدثت ود المحدث أ ن ه ا لم توجزه و إ ن غنت فيا لذه ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ س م ا ع و إ ن انست و أ م ت ع ت فيا ح ب ذ تلك ا ل م ؤ ا ن س ة والامتاع و إ ن قبلت فلا شيء أ ش ه ى من ذلك التقبيل و إ ن نولت فلا أ ل د ولا أ ط ي ب من ذلك ا ل ت ن و ي هذا و إ ن سالت عن يوم المزيد وزياره العزيز الحميد و ر ؤ ي ة وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيره والقمر ل ي ل ة البدر فذلك موجود